سم شکت و ادینت لبی ہقت اِد الد مدت ات معافی وتھ خلت ادینت لبی ہقت یا سیلا ربی کے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 إن رَّ كَانَ ب بَصير فَلَا أُقَسِمُ فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقَ والليْلِ وَمَا وَسَقَ وَالقَمَرِ إذ التَّسَقَ لَتَركَبٌ طبَبَقَطَبَقَ فَمَا لَهُ لا يُؤمنِنون